السلام عليكم ورحمة الله وبركاته راد أخوان جميعا وسعد الله وقتكم بنصائح للبيت من برو أهل السنة والجماعة الذبي والدودي والدي فاعي عندينا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله وسعد الله وقت الجميع. هو لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون عند الناس. أهو أهل وأنت من جيفة حمار. وعنوا وانتا من جيفة الحمار في بعض الروايات ولا بهذا المعنى السلام <تصفيق> عليكم ورحمة الله وبركاته بروك عليكم يا رافضة لا تكون رافضي مخلص حتى تكون انتا من جيفة الحمار والله ما لكم ها ولا عنز مريضة يا حمار يا عنز مريضة اختار جيفة الحمار ما هو جيفة يعني جسد المين يعني الحمار اذا نات متعفن جسده مخالده جيفه جيفة الحمارية هذه في لغة العرب. الجيفة الجسد الميت المتعفن المتفسر. لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون عند الناس انت من جيفة الحمار. صلوات دبل دبل دبل صلوات يوم قال له انكم حمير مبسطة فدبلوا الصلوات له ها؟ بالنتيجة الروايات تشرح الوضع العام للشيح تشرح الحالة العامة للشيعة واضافه الى ذلك الفرق التي تحصل فيما بينه وهذا المعنى واضح في الروايات انه الشيعة في, <تصفيق> في زمن الغيبة يكذب بعضهم بعضا في زمن الغيبة يكذب بعضنا والله يكذبون بعض من البداية طيب ويش بعد غير غير التكليل يدفل بعضهم في <تصفيق> وجه بعضا أفضل ف... كل شيء يتد بوجه الثاني، في شيء ثاني بعد. إيه صار له صار له صار الله عليه. ويحلب بعضهم بعضا بالنعاز، وهذه المعاني واردة في الروايات. آه، طفل ونعاز تكليب هواشة هذه ما بدي. تفلون في وجه بعض وبنعاز. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اي <تصفيق> يا قناتي ويا حياكم الله يا اخوان الغزي هذا احد زنادقه هذا احد الزنادقه زنادقه الرافضه احد كلهم زنادقه المعممين ولكن هذا احدهم أحد هذا على فكرة يعني متقدم جدا في الشركات هذا متقدم جدا في الشركات اي وين لقيت هنور انت كلكم مقضيب يا عاد دينكم ترتنق دينكم كلها مقضيب اي تسجيل تلقاه مصيبه اي تسجيل تلقاه مصيبه شر كبال فزع بلا تنفله ولا كل شيء عندكم الا القران والسنه ما عندكم شيء عمرك سمعت محاضره تتكلم عن علوم القران تتكلم عن السنه النبويه وعائله النبي ما عندكم شوية بكائيات على شوية قصص ما قبل النوم من هذه الأمور معارك علي تعرفون المعارك انتم لا لا لا تحط يا بريما لا لا تحط عشان ما تتعرض للباونس لا تحط I'm <laughs> فنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوه ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوه ندفعهم, وبكل القوة ندفعهم